وقال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه وقال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 ونطق السماء بالضهام الملائكة الملك يومئذ الحق Allahumma innaka ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ وكان الشيطان للإنسان خذولا لا وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فَافْرَحْ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كفروا لَمُولا نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتِّلِ تفسيرا الذين يحشرون غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم وما أرسلناك إلا مبشراً وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوت الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد, لمن أراد أن يذكر أو أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجة وقياما والذين يقولون ربنا اصرف أنت ولا يذنون، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. الغرفة بما صبر ويلتقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبد بكم ربي لولا لفضيله فسوف يكون